ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا لك الحمد حتى تضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد ابدا ابدا ربنا لك الحمد من السماوات وملء الارض ومن الاما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد ربنا صل على نبينا محمد في الاولين اللهم صل على نبينا محمد في الاولين وصلي عليه في الاخرين وصلي عليه في الملائكه الاعلى الى يوم الدين اللهم احينا على سنته وامتن على ملته واولدنا حوضا واوردنا اوضا ولا تفتنا بعده واصن بيده الشريفه شربه لا نظم بعدها ابدا اللهم اجمع بيننا وبينه كما امننا به ولم نرى ولا تفرق بيننا دخلنا مدخله، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما ما أعطيت، وقنا وصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا ي من عاديت ولا يذل من واليت تبارت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا وباستعان الله ما في اسماءنا وابصارنا ما منا في دينا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عللنا ولا الى النار مصيرنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه ايذا غنا واجعل الجنه ايذا رنا نسالك عمل الخيرات نسالك ك المنكرات وتمك المنكرات وحب المساكين وحب المساكين وإن أردت بإيادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا لا قلوبنا ذنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الدياء وأعمالنا من الدياء وأعمالنا من الدياء وأنسنتنا من الكذب وأعنلنا من الخيانة الله اللهم انا نعوذ بك من نفس لا بقليل <تضحكي> تقنع ولا بكثير تشفع <تضحكي> اللهم إنا نعوذ بك بالنفس لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع نعوذ بك من بالنفس لا تشبع ومن قلب لا يقشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن دعاء لا يسمع ومن دعاء لا يسمع اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم أعنا على قيام هذه الليلة وأعنا على صيام اليوم القادم وبرحمتك يا اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا بذنب مغفور اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعيب مستور وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفوقنا من بعدي معصوما ولا تجعلنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم أعتق رقابنا آبئ الليلة من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا من النار ورقاب أماتنا من النار ورقاب إخوالنا من النار ورقاب أبنائنا من النار اللهم أعفق رقاب المسلمين من النار اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم ارحم موت المسلمين وارحم شهداء المسلمين واشف مرضى المسلمين واطعم جوع المسلمين واحمل افات المسلمين واحمل المسلمين اللهم انتقم من الظالمين اللهم آلنا فيهم يوما اسودا اللهم انتقم لدماء المسلمين حتى ترضى اللهم انتقم لدماء المسلمين حتى ترضى وانتقم لاعراض المسلمين حتى ترضى وانتقم ليتام لي المسلمين حتى ترضى وانتقم لأرامل المسلمين حتى ترضى اللهم أنزل بالظالمين داء بغير دواء اللهم أنزل بهم داء بغير دواء وألماً بغير شفاء وألماً بغير شفاء أو صاعقة من السماء اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك